للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وحلى الله على محمد وآمن الطيبين الطاهرين طالب خمس دقائق إذا واحد من من هنا برنا البيان على شكل المسلقة میں ان دے ساتھ ناشکرانہ شکر کی ملاقات۔ اس کا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 in de maat van de da, deze die hebt. Maar dan mag u daar de juknoom binnen deze mischani. Naar de support aan, de support aan de aan de de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ثانيا ان الحروف لم توضع لمعان اصلا بل حالها حال علامات الاعراب في إفادة كيفيه خاصه في لفظ اخر فكما ان علامه الرفع في قولهم حدثنا زراره زراره تدل على ان زراره فاعل الحديث كذلك من في المثال المتقدم تدل على أن النجف مبتدا منها والسير مبتدا به الكلام في الدرس الماضي كان في القسم الثالث الوضع العام والموضوع له في الخارج هل هو واقع ام لا المهم الذكر قبل ان يجيز ان هذا القسم واقع في الخارج له امثله في الخارج او لا لا بد ان نحقق مصلبه هذا المطلب هو أن الحروف هل لها معاني أم لا؟ الحرف له معنى أو ليس له معنى؟ وقال المخلص أن المسألة فيها أقوال ثلاثة تكلمنا عن القول الأول وكان حاصله أن البعض يقول أن الحروف لها معنى ومعنى الحرف هو نفسه معنى الاسم المعنى الحرفي له معنى ومعناه نفس المعنى الذي وضع للمعنى الاسمي مثلا كلمه من او حرف من له معنى معناه ابتداء معنى الحرف نفس المعنى الموضوع للمعنى الاسمي وهو مفهوم الابتداء نفس هذا المعنى نعطيه لمن وهكذا في الى وهكذا في عان وهكذا في في الى اخر فاذا صاحب هذا القول ذكر في الدرس الماضي ان نفس المعنى الذي يوضع للعلم نفسه موضوع للحرف المصنف قال في اشكاله على هذا القول قال لازم هذا القول ان الحروف الفروض بالوضع العام والموضوع له ايضا عام لانكم قلتم الحرف ك اسم والاسم موضوع بالوضع العام والموضوع له عام اذا كان الحرف ك كان اسما فما يعطى للاسم يعطى فاذا الاسم موضوع بالوضع العام والموضوع له عام فينبغي أن نعطي نفس هذا الحكم للحرف ونقول المعنى الحرفي موضوع بالوضع العام موضوع بالوضع العام والموضوع له عام أيضا إذا, إذا فجد هذا خرج عن محل الكلام لأن هذا يكون القسم الثاني وكلامنا في القسم الثالث لا مفهوم الاثمان لا مفهومي. مفهوم الاثمان مفهوم المعنى الاسمي كلمه الاحتجاب معنى الكم الانتهاء هذه اثمار الاحتجاب اسم الانتهاء لا لا هو الاسم معنى الاسم مقصود من الاسماء الاثمان الاثمان اللي مش يعني الزايد مؤكد بس انا عارف أما الانتهاء اسم جد والخلية لأثمال كلية وهذا المقصود التي تشابه من من ابتداء يشابه ها اسم الابتداء اسم الابتداء موضوع الفرق موضوع المعنسي ايه تماما؟ ايه تماما؟ ايه من ايه تماما؟ الابتداء فحيح؟ ايه <تصفيق> الابتداء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا كلمة اسم موضوع لطار لا فيقصد بالاسم الاسدأ الكلية المفهوم الكلية يقصد به مو أطماء الأشخاص يعني الأطماء المشابهة من يشابه الابتداء إلى الامتهاء على الاستعلاء هكذا يشابه في أطرقية فالاسماء المشابهه لها في النهر الاسدأ <تصفيق> واضح الكلام الأول <تصفيق> هذا الكلام كان في الدرس الماضي <تصفيق> اما درسنا لهذا اليوم اي مصنف يقول قالت ذات القوم الاول قول الثاني الحروف لها معاني القوم الاول نعم ومعانيها مشابهة لمعاني الاسماء القوم الثاني يقول ذا الحروف ليس لها معنى اصلا الحرف ليس له معنى الحروف يقول الحروف حركات الاعراب حركات العرب كالضمة والفتحة والكسرة شنو مكتوب؟ <تصفيق> الفتحة ليس لها معنى، الكسرة ليس لها معنى، الضمة ليس لها معنى. كذلك الحروف، الحروف حالها حال حركات العرب. خب انظر إذا الحروف ليس لها معاني وحالها حال حركات العرب فلماذا وضعت؟ فلماذا وضعت؟ الحروف لماذا وضع عله لماذا وضع من الى اخره الحروف الجواب صاحب هذا القرض يقول حركات الاعراب لماذا وضع نفس الجواب نقوله بالحروف خ حركات الاعراب وضعت لتفذل على هيئه خاصه لكن ليس نفس الحركه في غيرها أنا حينما أقول ضرب زيدا أمر زيدا الضم دلت على كيفية خاصة لكن مو في الحركه في زيد يعني في غيرها فوضع الضم على زيد يدل على أن زيدا هو الذي فعل الضربه صحيح وهذا بعده ووضع نصب الفتحة على عمر تدل على أن أمر وقع عليه الضرق فحيح؟ خب إلا الضمة والفتحة والكسره لا تدل على بعض فقط تدل على تيدية خاصة لكن في بينها مفينة فيها كذلك نقول في الحروف كذلك نقول في الحروف نقول الحروف وبعض لتدل لتدل على كيفية خاصة في ذيها الحرف علامة على كيفية في ذيها مثلا حين أقول سرت من الحوزة العينية الزينبية إلى الحرم الشريف من وإلى سرت من الحوزة إلى الحرم خذ تعالوا الى من من لا معنى لها خذ اذن ماذا وضعت يقولها وضعت لتدل على سيفية خاصة لكن في غيرها كيف قلت صرت من الحوزة من تدل على ان الحوزة مبتدا السيب مو من مبتدى السيب لك الحوزة هي مبتدا السيب وتدل على أن السير مبتدع من فقط والحادثة مبتدع منه فكلمت منه لا معنى لها وظيفتها فقط أنها تدل على أن السير بدأ بهذا فقط وكذلك إلى تدل على أن الحرام منتهى سيره اليه فقط. اما من لا معنى لها إلا لا معنى لها فالحروف على هذا القول لا معاني لها حالها حال حركات الاعراب اتبع القول الثاني او لا القول الثالث القول الثالث القول الثالث يقول انا اتفق مع الاول ان الحروف لها معاني اتفق معه في جهه واختلف معه في جهتنا القول الاول يقول الحروف لها معاني انا الثالث اقول الحروف لها معاني خذ اي تختلف معه؟ اختلف معه القول الاول يقول معاني الحروف نفس معاني الاثمار انا اقول لا معاني الحروف مباينه مختلفه عن معاني الاثمار فالقول الثالث يقول الحروف لها معامل ولكن معاملها تختلف عن معاملها كيف تختلف قال الاسم هذا الاختلاف الاسم وضع وضع الاسم ليلحد مستقلا لانه طبعه في درف ليلحد مستقل مفهوم الابتداء وضع ليلحد مستقل ليس بحاجة إلى طرفين، ليس بحاجة إلى رابط، أما الحرف وضع لينحضة غير مستقل في نفسه. ينحب الطرفين، بما قابل وما بعد. إذا القول الثالث يقول المعامل أسماء مباينة لمعامل حروف. كيف مباينة؟ قال بهذه الكيفية ان وضع الحرف يلحظ غير مستقل هذا بعلمه باين بعد له وان وضع وضع الاسم يلحظ مستقلا هذا واحد فرق فرق ثانيه ايضا الاسم الاسم يوضع للكل مو للافراد اما الحرف فيوضع للفرد الخارجي سرتو من الحوز هذا الفرد، يعني هذا الفرد من الحسيني، يختلف عن قولي سرتو من الحسينيه من هنا يختلف عن من هنا، مبتدر سير هنا يختلف عن مبتدر سير هنا، فإذا هناك فرقان بين المعنى لاسم والمعنى الحرفي الفرق الأول يقول الاسم وضع ليولحظ مستقل والحرف وضع ليولحظ غير مستقل يولحظ مربوط اتبعها هذا القول الثاني خب الأقوال ثلاثة خب أيها المثنف أنت مع من؟ من الأقوال الثلاثة أنت مع الأول؟ يقول لا بدتناه الأول أنت مع الثاني؟ يقول لا مع الثالث يقول نعم المقنف من القائل بان الحروف لها معاني ومعانيها تختلف عن معاني الاسماء الا ان المقنف يقول بيان هذا المطلوب يحتاج الى بيان مقدمة خارجية هذه المقدمه تقول ماخوذه من المنطق تقول ماخوذه من الفلسفه نعم مقبول لا فرق بينهم المصنفيه قول الا اشياء هاي مقدمه الا اشياء في عالم الخارج تنقسم الى ثلاثة اقسام الاشياء الموجودة في الخارج تنقسم الى اشياء ثلاثة الاول بعض الموجودات هذا قبل الاول بعض الموجودات في الخارج بعض الموجودات في الخارج هي مستقلة ذهنا وخارجا بعض الأشياء الموجودة مستقلة ذهنا وخارجا مثالها مثالها الجوهر شو معنى الجوهر قال الثلاثقة أو المنافقة الجوهر هو الموجود لا في موضوع يعني هذا جوهر لماذا؟ لان ليس موجود ضمن موضوع موجود في نفسه فهذا جوهر يسمى هذا جوهر الموجود لا في موضوع إذا جئنا إلى الجوهر مثلا هذا هذا هن في الخارج مستقل لوحده هنفجنا هن الخارج مستقل وايضا اذا استحضرته في ذهني يحضر مستقلا لوحده يحضر فهذه الجواهر كزيد، كالمسجله كالكتاب بعد كالجدار كالقلم كالمسفره هذه كلها جواهر لانها موجوده لا في موضوع والجوهر الموجود لا في موضوع هم في الخارج مستقل قائم بنفسه وفي الذهن ايضا يحضر مستقل هذا واحد بعض الموجودات قد مستانس وبعض الموجودات مستقلة لكن ذهنا فقط أما في الخارج فتحتاج إلى موضوع فقط مستقلة في الذهن مثالها الاعراض العرب شنو تعني في العرب؟ هو الموجود في موضوع صحيح؟ يعني في محل بتاع ذلك ندر شو من الألوان؟ مثل العلم مثل اللعب مثل النوم مثل الاكل الشرب هي كله أعراض تعرض على جسم الانسان فإذا الأعراض في الخارج تحتاج إلى موضوع تكون موجودة فيه في مثلنا إذا قلنا نوم إذا قلنا نوم في باب النوم تخلوه رجل مثلا دعوه رجل حتى إذا واحد ذكر اسم النوم قال النوم نوم هذا النوم عرض يعرض على زين وعلى مصر وعلى خالد وعلى وعلى الآخرين لكن في الذن يمكن أتصور كيفية النوم كيفية خاصة ومستقبلة في الذن أما في الخارج ما عندنا نام بلا نائم صحيح؟ ما عندنا بلا نائل ما عندنا نوم بلا, بلا جسم ما عندنا آكل بلا آكل ما عندنا نعب بلا لاعب هذه كلها عرض ففي الخارج تحتاج الى موضوع اما في الذهن ستحضر مستقلة هذا القسم الثاني هاي القسم الثالث اين القسم الاول القسم الاول الموجودات المستقلة دي هنا الوخارية القسم الثاني الموجودات المستقله ذهنا فقط لا خارجا الثالث وبعض الموجودات غير مستقله مثلما لا ذهنا ولا خارجا مثالها المعنى الحرفي الحروف مثالها المثال مثالها الهيئات الثلج انقراض واضح فقط خذ هاي الحروف نستقبلها نجي الى الجوهر كنا مستقل صحيح والعرب كنا مستقل خذ الى الجوهر مستقل والعرب مستقل خب كيف اردف بينهم اقول مثلا زيد جالس و بينهم معنى جالس غير معنى زيد وهذا بعد معنى كاتب غير معنى زيد معنى قائل غير معنى الزيت معنى آكل يقول أعراض وجواهر خب إلى المعاني متضايمة خب كيف أنا أقدر أن أقول زيد آكل زيد جالس زيد نائم زيد قائم زيد الآخرين كيف أردت أحمل هذا بهذا نحتاج إلى نحتاج إلى رابط بينهم نخطف المنطقة في زي قائم عندنا هم موضوع وعندنا محمول عندنا بعد فرض شيء فاضح. عندنا شنو؟ نسبة صحي؟ نسبة القيام أو الجلوس أو النوء خب هذي نسبة نسبة نسبة مو فرض شيء مستقل في الخارج ولا فرض شيء مستقل في الزهن يعني شنو؟ يعني إذا حضرت النسبة المعنى الحرفي إذا حضرت الهيئات تحضر تحضر تحضر مربوطة بطرفين تحضر طرفين بيمكن حضورها لوحدها تحضر مع طرفين مع ما قبل مع ما بعد تحضر مع الموضوع مع المحمول تحضر مع السير مثل كلمة تحضر مع الحوض خب سئدا الحروف ليست مستقلة لا في الظهر ولا في الخارج خالي مقدمة نوعها؟ عند يكون جميع المقدمة واضحة هذه مقدمة فالأشياء على فراثة صرف نقول للمقدمة ما هو الأرض كالناس مقدمة انت عدنا عشر دقائق لوجه شنو هذا بقية يقول ان اريد ان اقول ان الحروف ليست بالجواهر وليست من الاخرى يعني لا مستقلة لا في الذهن ولا في الخارج اذا يقول هي غير مستقلة خوف نقول لهم هل الجواهر عرفنا مستقلة الاعراض عرفنا مستقلة لكن أيها المصلح عندك دليل تثبت لنا جدي أن الحروف وأن النساء وأن الهيئات غير مستقلة دليل أقول عندك يقول البالي موجود خوف نقول لهم تفضل اذكر الدليل يقول دليلي دليلي على ان الحروف غير مستقله لا في لا في الخارج دليلي يقول لو قلنا ان الحروف لها وجود مستقل لو فرضنا فرضنا وقلنا بهذا القول وقلنا ان الحروف ان الهيئات ان النسب لها وجود مستقل يلزم اشكار ومن الإشكال نثبت أنها غير ما هو الاشكال قال اذا فرضنا ان الحروف مستقلة والجوهر مستقل والعرب مستقل فتحتاج الى تحتاج إلى تحتاج إلى روابط المستقلة حتى نربط هذا بهذا نحتاج الى مثال استعاذ زيد متخافا مع امر ثقافا لسما وانا مثلا اريد ان أصنع الخير لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اغلاق بين او خفف خب جئت الى زيد قلت له سلم على امر يقند لا سلم على عامر سلم يقول لا أسلم منه. انا ويدي الجامع ويدي أنا الجامع أريد ان اربط بينهما فماذا أصدع أضع يدي على يد زيد صحيح ويد مخرع على يد أنا رابطت بينهما أنا الرابط طبعا إذا يد زيد ما موجود يد عامر ما موجود أنا أتمكن أن اربط لا, لا. صحيح إذا أنا الرابط ما موجود وهذا الزيت ما قادم يسلم عالر ما قادم إذا الزيت دن في الوقت يعني لديك الرابط دن يسلم الزيت على عمر ولا عمر علم فأنا حتى أوصل كما أوصل الكهرباء بين ألف ربا أوصل بين اليدين بيدا فاذا فإذا اليدين غير موجودة بعد رابط مؤكسة بين اليدين إذا في الحروف تبالي الحروف روابط. اذا من الحروف ليست روابط فهي حتى ترتبط حروف النساء الهيئات حتى ترتبط بالموضوعات المستقلة ايضا بحاجة الى رابط سعر يربط بين الرابط وبين الموضوع خذ ميش الى الرابط الى من ربط بينهما الى من ربط بين الرابط وبين الموضوع المستقل نقول هذا الرابط هذا الرابط الرابط بين الاثنين ايضا مستقل لو رابط خود لازم يكون مستقل يعني تكون الحرك مستقله لازم يكون مستقل اذا كان مستقل فهو بحاجه الى رابط بينه وبينه الرابط والموضوع خود من الرابط بين هذا الرابط وبين الرابط ومن ما بين هذا وبين الموضوع ايضا بحاجه الى رابط نجي إلى الرابط الذي بعد نقول له أنت مستقل أو رابط يعني غير مستقل القال إن قال أنا مستقل نقول له أنت إذا أنت الى إلى فإذا لابد أن ننتهي إما إلى رابط يعني موجود غير مستقل إلى معنى رابطي معنى حرقي أو يلزم التفلسل والتفلسل عندنا ضابع اتضحت ذلي ضابع فبحذر صغير المثل يقول أيضا إذا تسلت اليزام فلا بد أن يكون أحد أحد الموجودات رابط يعني غير متقل هذا يثبت لي أن هناك قسم من الم أن هناك قسم من الموجودات أقسام متقلة وأقسام غير متقلة طبعا المظلمة ثم مباخر إله من المتكلم في ذهنه معاني مستقلة في ذهنه معاني غير مستقل ويريد ان نعبر ان نعبر للشيخ مثلا اريد ان اعبر له ان معاني مستقل واتكلم معه في معاني غير مستقل خب كيف اربط بين اتكلم مع الشيخ اتكلم معه كلام مفهوم فانا أحتاج إلى الفاظ احتاج الى الفاظ هل الافعال او للمستقل؟ وهذا اللفظ اوضعه لغير المستقل خوض لكن الروابط غير المستقل مرة الروابط الفاظ مثلا الميخدفون همارد نجحت البئر البئرة في في هذا اللفظ في دارنا بتزنوي الفاظ في باب قال الفاظ وعبر الروابط مرة اخرى الروابط مو الفاظ الروابط نفهم زيد قائم ما قل لا في نائمة زيد انا ربقت بينهم هاي اللي بين من الروابط على قسمها الى هنا الروابط مره تكون حروف الى في عن على الى اخره صحيح حروف مرة اخر الروابط مو حروف هيئات نفهم شا روابط هيئات هيئة المشتقاط الضرب نشتقه منه ضارب صحيح ونشتقه منه ضرب ونشتقه منه مضروب وهذا لعب فمره الرابط بين الموضوع والمحمول الفاظ نزحت الماء من البئر بالدلو في دارنا هاتذا مره الفاظ مره باكو الفاظ فإذا الروابط على قسمين بعضها الفاض مثل في وباء وعن إلى آخره ومرة مو الفاض هيئات هيئة المشتاق نفس ما ذكرنا نفس معه زي الفاض صحيح إلى آخره ما أدت بصح المطلب أو لم يتضح المطلب واضح المطلب دقيقا اشكال ما نطبق الأفعال. هذا القول الثاني الحروف لم توضع اقوى من الحروف لم توضع ان الحروف لم توضع لمعان اخرى ليست هناك لمعان فهي حكي حركات الاعراب لم توضع لمعان اصلا خب بل حالها حال علامات الاعراب حركات الاعراب الضمه والفتحه والكسره الاخيره في إفادة كيفية خاصة، لكنه في نفس الحركات في لفظ آخر عندما نقول جاء زيد في الضمة تدل على ان زيد فاعل يعني هو اللي جاء فتدل على الرفع في ذلك، وفي نفسها فكما أن علامة الرفع في قولهم حدثنا درارة نسر جرارة أحسن، وعذارته الحجة جرارة بعض الصحيح حدثنا جرارس بحديث حسن ورأى تدل على أن جرارة فاعل صحيح فاعل الحديث يقول كذلك من كذلك إلى كذلك من في المثال المتقدم سرت من الحوادث إلى الحرم الشريف تدل على أو ترتب النجس إلى حرم الأمير سلام الله عليه مثلاً أصل ترتب النجس حرم الحسين سلام الله عليه تدل على أن النجس أما من ما لها معنى لكن تدل على كيفية غيرها في النجس تدل على أن النجس مبتدع فقط أما هي من ما لها معنى والسير مبتدا مبتدع به فقط أما من ليس لها معنى فقط انها وظيفه الثالث ان الحروف موضوعه لمعان لكن يختلف مع الاول وهذه المعاني مباينه وارغبه مباينه في حقيقتها وتنخها للمعاني الاسميه ونفس المعاني مختلفه فان المعاني الاسميه في حد ذاتها هذا الفرق جناب الشيخ لي اشكرته هذا الفرق فان المعاني الاثنية في حد ذاتها معاني مستقلة في انفسها يعني عند الاستعمال يلحظها المستعمل يلحظها الواضع مستقلة ومعاني الحروف لا استقلال لها بل هي متقومة بغيرها متقول في زياد بالطرفين ما قبل ما بعد أيضا هذا صحيح صحيح, الارض صحيح الارض ها جعل هذا فرقا جعله فرق بخلاف الاول الأول قال المعنى واحد لكن الفرق في جهة وإن المعنى واحد هذا قام مو المعنى واحد المعنى إثنان مو واحد فجعل هذا دليل على أن المعنى مختلف أن المعنى مستحيل هنا قال لا حتى المعنى مختلف ودليله هو هذا على الاختلاف أيها المطنف والصحيح قال والصحيح بل هذا المشهور عند الأصوليين وأنجل ثلاثفة وهذا مشهور والصحيح هذا القول هو القول الثالث والصحيح هذا القول الثالث ويحتاج إلى توضيح وبيان قيل <تصفيق> مقدم إن المعاني الموجودة في الوجود على نحوه نحن قلنا على كلامة. نفس المعاني المصلة جعله سبيه واحد قال الأول ما يكون موجودا في نفسه كزيد كزيد الذي هو من جنس الجوهر زيد جنس الجوهر بعد جوهر زيد وقيامه العريق بنحذوق بنستان وقيامه زيد الأنس مثلا الذي هو من جنس العرب صحيح لكن أتفرقا من العربي جوهر العرب قلنا الجوهر والعرب في الذهن مستقلان أما في الخارج فالجوهر مستقل والعرب غير فإن كل منهما موجود في نفسه شوف هذا الفرق والفرق ان الجوهر موجود في نفسه لنفسه اما العرب موجود في نفسه لا مول نفسه بها. صحيح النوم للاكل مول نفسه الاكل للاكل هكذا والعرب موجود في نفسه لغيره هذا المقدس ثان ما يكون موجودا لا في نفسه لا في نفسه فنسبة القيامة الى الزيب ايها المخمس دليلك على القسم الثاني ما هو دليلك على ان بعض الموجودات ليست مستقلة لا ذهنا لا خارج شير الدليل قالت والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه انه لو كامل للنسب والروابط النسب خبارة بعد نسبة القيامة الى الزيب أما الرابط عنده حروف كان لها وجودات الاستقلالية لازم إشخال يلزم نحظور لا لنزم وجود الرابط بينها بين بين هذه النسب والروابط وبين موضوعاتها خب فننقل الكلام إلى ذلك الرابط الذي ربط بين النسبة بين العالق وبين الموضوع نقول له أنت مستقل أي رابط خب فننقل الكلام إلى ذلك الرابط وحسب الفرق المفروض حسب الفرق مستقل بعد والمفروض انه يعني الرابط موجود مستقل فلا بد له من رابط ايضا يربط بينه وبين الرابط من جهه وبينه وبين الموضوع من جهه اخرى فيصير عندنا رابطان والنسبه مستقله فننقل الكلام الى الرابط بين ايضا وهكذا هناك كل المنطب الكلام إلى هذا الرابط فيلزم التسلسل والتسلسل في المنطق والسلسل باطن خذ من ذلك أن وجود الرابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير يعني مستقل ولا حقيقة له في نفسه إلا التعلق بالطرف والذي احنا في التعاملات العامة أنا باب, باب الفائد الخارجي نقول فلان كلم عن الحرفي فلان كلمه عن الإسفل شو يعني فلان بنفسه إذا يقدر فهو كلم عن الحرفي بحاجة إلى رابط يعني هذا واحد يدفع واحد يغذيه يعطيه أما اللي كلم عن لا فائد بنفسه ليس أجل فنقول فنقول هذه الجماعة معنى حرفي وهذه الجماعة معنى الاسمين يعني تلك الجماعة أقمن من يغرد هذا يغرد نفسها هكذا يغرد ثم إن الإنسان في مقام إفادة مقاقدة تبع ما لقلت آخر يعني في مقام إفادة مقاقده كما يحتاج للتعبير عن المعاني المستقلة الإنسان جاء الله كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلة في ذاتها فحكمة الواضع تقتضي أن توضع بإذار كل من القسمين توضع شنو الفاضل خاص؟ هاي الفاضل معالم مستقلة وغالي المعالم المستقلة. المستقلة. بذل كل من القسمين أو نحدث من فنقول كل القسمين من القسمين إن ما نحدث من أو الأول نحدث والموضوع فعوضه أكثر بإذاك تلك الخطمة المعنى والموضوع بالمعاني المستقله شو نسميه الأسماء والموضوع بإذاك المعاني غير المستقله نسميه الحروف وما يحق بها من النسب والهيئات كما تيسير وهذه المعاني غير المستقلة كثيره أكو عندنا هيئات؟ صحيح؟ مشتاعات المستقابة وعننا نثال أبو حروف والحروف مختلفة أيضا من هنا يقول ادال على الروابط مرة حروف مرة رسالة قال وهذه المعاني غير المستقلة لما كانت على أقسام شكسة فقد قبع بإذاء كل قسم وبعشنه لفظ يدل عليه او قسم ثاني او هيئة لفظية تدل عليه مثلا المثال المذكور تقول نزحت البقرة نزحتو يعني أنا البقرة يعني مفعول به طبعا صحيح في دارنا بالدلوي ففيه عدة نسات هاي الجملة أرجع خمس نسات له بعضها ن بعضها لف بعضها خياء قالت ففيه عدة نس عدة نس عدة نس غير ومعارضة مستقلة أحدها مثلا تقول نزحتو فنسبت النلح إلى فعله، لكن نزحت من نزحت المعلوم شيئاً، نزحت فحِفِحَة فاعلة، فحِفِحَة نسبت النلح إلى فعله، الدال عليه بهيئة الفعل، بدليل المعلومة نزحت أنا نزحت أحدها نسبة النلح إلى فعله، والدال عليه على هذه النسبة شنو هيئة الفعل المعلومة نزحت؟ ما قلت نزح للمجهود نزحت قلت أنا نزحت وثانيتها نسبة إلى المفعول نسبة إلى ما وقع عليه الناس وهو البير بعد المفعولية نسبة إلي وثانيتها نسبته إلى ما وقع عليه أي مفعوله وهو شنو البير والدال على أن البير مفعول به والدال عليه هيئة النصب في الكلمة نزحت البئرات هيئة النطبع لك وثالثتها نسبته ال... نسبته الى المكان وابدالوا عنها كلمة في نزحت البئرات في دا... المكان دارت دارت على دا... السن دا... في عن المكان ورابعتها نسبة إلى... نسبته الى الآلة وابدالوا عليها لفظ باب الدالبي يعني آلة النجد الدلو ما رفع اللي على لفظ الباء في كلمه بالدلوي خب طلبت من الفلم شنو قال ومن هنا يعلم بعد هاي المقدمه يعلم ان الدال على المعاني غير المستقله مره يكون لا كن مره يكون هيئه صحيح ربما يكون لفظ هذا واحد ربما يكون لفظا مستقلا ككلمه من لوحدها ضربه طبعا ومرات يكون هيك هيئه هيئة مشتقه وربما يكون هيئة اللّا نزحته هيئه بعض. هيئة الفعل كهيئات المشتقات تشتق من كلمة الضرب تشتق منها ضارب اسم فاعل بعض مضروب اسم مفعول وضارب يعني الفعل الآخرين والأفعال وهيئات الإعراب هيئات الإعراب عفوا هيئات الإعراب الفاعل والفاعل وإلى آخره بعد. النتيجة هذا بعد إثمار لما سبق. النتيجة فقد تحقق مما بيننا أن الحروف لها معاني. هذا العلم المفصل أن الحروف لها معاني تدل عليها ك يعني كمال ما كمال الأسماء معاني كذلك الأفعال معني كل لكن مختلفة والفرق في المعاني الإسمية. مستقلة في انفسها وقابلة لتطورها في ذاتها وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجه إلى غيرها كالأعراض صحيح؟ وأن المعامل الحرفية فهي معامل غير مستقلة وغير قابله للتطور إلا يمكن التطور في ضمن غيرها إلا في ضمن مفهوم آخر ومن هنا يشبه ما قلنا مع العرفي ومن هنا نقول هذه الجماعة وهذه الجماعة ومن هنا وهي كلام بعد خارج يشبه كل أمر غير مستقل بالمعنى حرفي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين